لله من لطف خفي وكم يسر اتا من بعد عسر ففرج كل كربة القلب الشديد وكم امر تساء به صباحا وتاكيف المساء بالعشي إذا ضاقت بك الاحوال يوما فتقبل واحد الفرد